مش موجودة في مكان تاني المحروسة في ليالي رمضان سهرة رمضانية مصرية كل خميس وجمعه على موجات الاغاني اعداد عصام ستاتي مونتاج فتحي ابراهيم ويظهر معكم فيها طارق مصطفى والمخرج احمد صبري في لقاء جديد من المحروسة في ليالي رمضان نسهر مع بعض ونسعد معكم بفن الغناء الشعبي المرتبط بالليالي الرمضانية الرائعة في مصر المحروسة اللي لا دي هنسعد معاكم بالعديد من الاصوات الجميلة بس الاول بنقول ان الغناء الشعبي في مصر اكتسب من روح مصر الحضارية وفي ثقافية كثير الحكاية دي ادركها زكريا الحجاوي من اللحظة الاولى وادرك ان اللي بيغني وبيعزف من الناس الشعبيين في مصر مش مجرد مغني والعازف لكن فنان شايل تاريخ على ظهره عمره الاف السنين حتى الموضوعات اللي بيتناولها زكريا الحجاوي وفنانين القصص الشعبي في مصر كانت بشكل ما شبيهة للغناء المصري القديم نبدأ معكم الليلة ببنت من بنات زكريا الحجاوي وهي الشيخة سعيدة عبدالعليم اللي حسمعنا الليلة يا عبد خد لك أيضا ليالي زينها زي الترتيل بحس من سحر التنزيل على مقام كان نصر أصيل كتب التاريخ اسمه مع النيل رتل يا شيخ رفعت قرآن مصر ولادة بالاصوات الجميلة دينا أنور العسكري واحد من الأصوات الشعبية المصرية الأصيلة المؤثرة وكان زكريا الحجاوي بيحب أنور العسكري حب خاص جدا حتى في مرة قال ربما فن الموال عمل عشان أنور العسكري في الحقيقة اللي ميز انور العسكري وضوح اللهجة لهجته قاهرية جدا وعشان كده كان متميز بين المنشدين واهل واه الغناء الشعبي بشكل واضح جدا طبعا هو كان من المقيمين في القاهرة وصوته من الاصوات المعروفة في الاحياء الشعبية وفي الموالد وفي الشوادر حفظ أنور العسكري كم كبير من فنون الموال التي كانت تقال في كل ربوع مصر كان بيدخل عليها بعض المفردات اللي يخليها واضحة لكل اللي بيسمعوه خصوصا مع تميز صوته بلهجته القاهرية وكده بقى فنان لكل الناس بيقدم لهم في يوس ووضوح موويله الشعبية كان انور العسكري بيختار اللي بيشتغلوا معاه بعناية شديدة جدا وعشان كده استخدم كل الالات الشعبية المصرية الاصيلة بالاضافة لاستخدامه الاكورديون والانون كان منتزم جدا بتقديم فنه منضبط ليه ده كان بيختار اللي بيشتغلوا معاه دعناية شديدة لان منضبط جدا جدا لدرجة انه شهر عنه كانوا بيقولوا عليه اثبت الساعة مع مواعيد بروغات انور العسكري يعني كان عايز ناس ملتزمين جدا لان هو بالفعل كان ملتزم جدا تعالوا هنا نسمع انور العسكري في بعض موويله ونسعد معكم بالغناء الشعبي والموويل القاترية ياربي ياربي ياربي اراتي اهل الرجع وصوتي اهوة محوجة شيشة وطاولة طولة وشيشة والشمس طولة لبثالي بيشة بيوم المرجاوي بيوم المرجاوي ظاهرة من اهم ظواهر الغناء الشعبي في السبعينات والثمانينات عشان في الوقت ده بدأت حركة الغناء الشعبي او الغناء بشكل عام تلبي احتياجات جديدة احتياجات مرحلة الانفتاح الاقتصادي اللي ظهر فيها مزاج جديد وتزوق خاص ومخالف لما سبقه. اللي ميز بين المرجاوي ان مؤدم الاغنية الشعبية الكلاسيكية بس تطور في بعض الاخعات فخلها سريعة عشان تتواكب مع حركة المجتمع كمان اعتمد على فن الموال جوه الأغنية وما خلهوش فن مستقل زي ما عمل اغلب فناني الموال وبكده قدر ياخد مكان خاص جدا في هذا الجو الجديد الجو اللي كان يتفق مع ظروف المرحلة تعالوا نسمع اسكتوس مع بيوم المرجاوي كراسي على النواصي واقول يا ناس مقدرش انسى ولا اوني كل الزباين اعدى تزن اللي بجاكتة واللي بلاسة واللي ينادي شخطه غلاسة اعدى اعدى من الاعداد الشعبية والليالي رمضانية ما كانتش بس بالشوادر لكن كانت برضو في الاهاوي على مر العصور وكان ليها دور كبير وفي ايضا كتير من الاهاوي بتجيه فنانين تغني في رمضان بشكل يعني موازي او شبيه بالغناء في الشوادر لكن فنانين بتاخد شلتها وصحبها وتروح تصهر على اهوة ويغنوا ويصهروا في نوع ثالث من الفنانين بياخد الفنان عوده وبيروح الاهوة وبيتلبوا مجموعة من الناس يصهر معهم في وسطهم الأهاوي في القاهرة والسكندرية والمنصورة وفي مدن القنال يا ما طلعت فنانين فنانين كبار يعني الناس عشقتهم والتفت حوالين فنانهم اتعرفوا من خلال المقاهي زي ما اتعرفوا اخرين من خلال الشوارع. تعالوا نسمع الفنان التونس الغمراوي وهو بيغني يا سكر بنور I'm so Shuk Thank <laughs> you. نتشوق قد ما نتشوق نتقابل علشان نتفرق قطر يشرق قطر يغرب ونبعد اكتر من قرب ولا عارفين رايحين على فين واحنا اتنين الليالي رمضانية قدمت دوتو شعبي شهير جدا جدا قدرة محمد خضر ومحمد صبرة وابو الوافى السهاجي وانتصار وجهه اكتر من دوتو اشتهر في الغناء في الشواجر وفي السامر بين صوتين صوت رجالي وصوت نسائي زي ما ذكرنا من اسامي كان الفنان الصعيري حسن مرسي من اكتر الفنانين اللي اهتموا بيناء بمصاحبة صوت نسائي وقدم في مجال الديوتو الشعبي كتير من الاصوات النسائية وكان بيطلب منهم دايما في الشوادر او في السامر اعمال غنائية متميزة وديوتهات سمعوها منهم وبيطلبوا انهم يقدموها لهم من تاني تعالوا نسمع دوتو لنورة وحسن مرسي اسمه انا فعزاب again in the week حزن ثالث ثلاثة قعدوا على القهوه بغنوا مصر في شارع الشريفين فاتحين قميص الشباب للشعر والنشوه ندهوا علي وقالوا طايح حسين مش كل غنى الليالي رمضانيه غنى او غنى احتفالي لكن كان فيه لمحه الحزن واضحه في كل الغناء الشعب المصري سواء كان في الليالي الرمضانيه او في بل كان بيطلب من الفنانين تقديم غناء فيه لمحه الحزن والشجن وده من الحاجات اللي المصريين بيحبوها جدا حتى المصريين مرتبطين جدا بمقام الصبع اللي هو بيدي اللون من الوان الشجن والحزن بيحبوه او يسموه مقام المصريين هم المصريين عشقين هذه اللمحة من الشجن يعني كان في فنان من الفنانين اهتم بهذا اللون ولعب على هذا الوتر واشتهر جدا كان اسمه الفنان فتح العتموني وده كان دايما يعني بيعمل اعمال مرتكزة على العتاب يعني العتاب كان محور اساس الاغني وكأنه بيعمل بمقولة المتنبي حتى على الهم لا اخلو من الحسد. ومن فنون العتاب ومصاحبة المزمار البلدي المكون من عقلتين وعقلة الريس والشلبية هنسمع معاكم فتح العتموني وعلى ايه الناس حسدني على ايه لسه ليالي في الشهر الكريم مستمرة ويجعلنا معاكم من عواده كل سنة طيبين ونتقابل على خير المحروسة في ليالي رمضان ايام رمضان كلها بهجة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 مهرة رمضانية مصرية كل خميس وضمعة على موجات الاغاني <تصفيق> اعداد عصام ستاتي <تصفيق> مونتاج فتحي ابراهيم ويصهر معكم فيها طارق مصطفى والمخرج احمد صبري